بيتي وانا مضيعك يا دار المثل اللي دموعه يا دار سوى حش وحظمه يا داري ولا ريتك بعد عيل الذكي ولا ريتك بعد مايل من مايل من مايل من همت كل ما ابني وعلت اللي عرفها معيلني يهوي جنيني وكسر ضلعي معا يا اهلي بني اللي حامل يا يا اللي يالم حامل الحميل <تصفيق> رحم الله من ذكر القائم من آلم